امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير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 بيجنت ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف رحيم وما لكم ألا توفقوا في سبيل الله ولله لغاث السماوات والأرض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 والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم